أكن فاقروه بو فاقروه أكن ذا بو فقرغه بدم يا مولانا يا سيّد من كان وقرا على الأرض فكذبوه فعقوب فذنب عليهم ربهم بذنبي فسأ ولا يخاط عفور